114. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 115. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من يَا شَرِكًا لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ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 124. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد 125. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت وَكَذَلِكَ رعبا 126. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم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 وَكَذَلِكَ أَْتَقْن عَلَيهِمْ لِعَمُ أَنَّ وَعْدَغْ اللهَِّ حَبُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعةَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذَْتَنَزَعونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالَابُنُوا عَلَيْهِ بُن يَانَ الضَبّهُمْ أَلَمُ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 111. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل 112. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 113. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا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 لا مبّ للكماتاته وَلا تجد من دونُه متح وَصد ننفسك م الذيينَ ييدونَ رَّهُ بالغداتِ واللااشّ يريدونَ وجهه يريدونَ وجههُ وَلا تعد عينك عننهُ تريد زينة الحياتة الّنيات.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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لا انا اكثر منك ما لو واعز نثرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن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 اكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا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 111. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا 112. المال والبنون زينة الحياة الدنيا 113. والباقيات الصالحات رَبِّكَ عند ربك ثوابا 119. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 110. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا لَسِيَاحُهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا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 114. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 115. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا 116. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا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 119. سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 110. قد بلغت من لدني عذرا 111. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا 111. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا 112. قال هذا فراق بيني وبينك سأنذبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا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 119. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا 110. ويسألونك عن ذي القرنين 111. قل سأتلو عليكم منه ذكرا 112. إنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد ان بها قوما قلنا يا ذا القرنين إما ان ما انت تعذب وان ما تتخذ فيهم حسنا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 124. حتى إذا بلغ بين السدين وجد دُونِهِمَا دونهما قوما لا يكادون يفطهون قولا 125. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا.